رب الله عليكم الله وعلى الله انتقمنا منه انتقمنا منه نوصل لأنه عزيز منتقام كذلك سما نفسه بأنه عزيز وأنه منتقام يعني صاحب انتقام أما المنتقم فلا لم يجد هذا نعم